المكتوب الثاني والعشرون باسمه سبحانه و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده هذا المكتوب ع ب ا ر ة عن مبحثين المبحث ا ل أ و ل يدعو أ ه ل ا ل إ ي م ا ن إ ل ى ا ل أ خ و ة والمحبه ة المبحث الأول ا ل ل بسم الله الرحمن الرحيم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 من نفاق وشقاق في أ و س ا ط المؤمنين وما ي غ ر في صدورهم من حقد وغل وعداء مرفوض أ ص ل ا ترفضه ا ل ح ق ي ق ة و ا ل ح ك م ة ويرفضه ا ل إ س ل ا م الذي يمثل روح ا ل إ ن س ا ن ي ة الكبرى فضلا عن أ ن العداء ظلم شنيع يفسد ح ي ا ة البشر ا ل ش خ ص ي ة والاجتماعيه ة والمعنوية بل و سم زعاف ل ح ي ا ة ا ل ب ش ر ي ة ق ا ط ب ة سنبين س ت ة أ و ج ه من وجوه ك ث ي ر ة لهذه ا ل ح ق ي ق ة الوجه ا ل أ و ل إ ن عداء ا ل إ ن س ا ن ل أ خ ي ه ا ل إ ن س ا ن ظلم في نظر ا ل ح ق ي ق ة فيا من ا م ت ل أ صدره غلا وعداء ل أ خ ي ه المؤمن ويا عديم ا ل م ر ؤ ة ه ب أ ن ك في سفينه او في دار ومعك ت س ع ة أ ش خ ا ص أ ب ر ي ا ء ومجرم واحد و ر أ ي ت من يحاول إ غ ر ا ق ا ل س ف ي ن ة أ و هدم الدار عليكم فلا مراى انك في هذه ا ل ح ا ل ة ستصرخ ب أ ع ل ى صوتك محتجا على ما يرتكبه من ظلم قبيح إ ذ ليس هناك قانون يسوغ إ غ ر ا ق س ف ي ن ة برمتها ولو كانت تضم مجرمين طالما فيها بريء واحد فكما أ ن هذا ظلم شنيع وغدر فاضح كذلك ا ن ط و ا ء ك على عداء وحقد بالمؤمن الذي هو بناء رباني و س ف ي ن ة إ ل ه ي ة لمجرد ص ف ة م ج ر م ة فيه تستاء منها أ و تتضرر مع أ ن ه يتحلى بتسع صفات ب ر ي ئ ة بل بعشرين منها ك ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م والجوار إ ل ى آ خ ر ه فهذا العداء والحقد يسوقك حتما إ ل ى ا ل ر غ ب ة ضمنا في إ غ ر ا ق س ف ي ن ة وجوده أ و حرق كيانه وما هذا إ ل ا ظلم شنيع وغدر فاضح الوجه الثاني العداء ظلم في نظر الحكمه اذ العداء و ا ل م ح ب ة نقيضان فهما كالنور والظلام لا يجتمعان معا بمعناهما الحقيقي أ ب د ا ف إ ذ ا م ج ت م ع ت دواعي ا ل م ح ب ة وترجحت أ س ب ا ب ه ا ف أ ر س ت أ س س ه ا في القلب استحالت ا ل ع د ا و ة إ ل ى عداء صوري بل انقلبت إ ل ى ص و ر ة العطف و ا ل إ ش ف ا ق إ ذ المؤمن يحب أ خ ا ه وعليه أ ن يوده ف أ ي م ا تصرف مشين يصدر من أ خ ي ه يحمله على ا ل إ ش ف ا ق عليه وعلى الجد في م ح ا و ل ة إ ص ل ا ح ه باللين والرفق دون اللجوء إ ل ى ا ل ق و ة والتحكم فقد ورد في الحديث الشريف لا يحل لمسلم أ ن يهجر أ خ ا ه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي ي ب د أ بالسلام أ م ا إ ذ ا تغلبت أ س ب ا ب ا ل ع د ا و ة والبغضاء وتمكنت في القلب ف إ ن ا ل م ح ب ة تنقلب عندئذ إ ل ى م ح ب ة ش ك ل ي ة تلبس لبوس التصنع والتملق فاعلم إ ذ ن أ ي ه ا الظالم ما أ ش د ه من ظلم أ ن يحمل المؤمن عداء و ح د ا ل أ خ ي ه فكما أ ن ك إ ذ ا استعظمت حصيات تافهه ووصفتها ب أ ن ه ا أ س م ى من ا ل ك ع ب ة ا ل م ش ر ف ة و أ ع ظ م من جبل أ ح د ف إ ن ك بلا شك ترتكب ح م ا ق ة م ش ي ن ة كذلك هي ح م ا ق ة مثلها إ ن استعظمت زلات صدرت من أ خ ي ك المؤمن واستهولت هفواته التي هي ت ا ف ه ة تفاهه الحصيات وفضلت تلك ا ل أ م و ر ا ل ت ا ف ه ة على سمو ا ل إ ي م ا ن الذي هو بسمو ا ل ك ع ب ة ورجحتها على عظمه الاسلام الذي هو ب ع ظ م ة جبل احد فتفضيلك ما بدر من أ خ ي ك من أ م و ر ب س ي ط ة على ما يتحلى به من صفات ا ل إ س ل ا م ا ل ح م ي د ة ظلم و أ ي ظلم يدركه كل من له م س ك ة من عقل إ ن ا ل إ ي م ا ن ب ع ق ي د ة و ا ح د ة يستدعي حتما توحيد قلوب المؤمنين بها على قلب واحد و و ح د ة ا ل ع ق ي د ة هذه تقتضي المجتمع وحدة ف أ ن ت تستشعر بنوع من ا ل ر ا ب ط ة مع من يعيش معك في طابور واحد و ب ع ل ا ق ة ص د ا ق ة معه إ ن كنت تعمل معه تحت إ م ر ة قائد واحد بل تشعر ب ع ل ا ق ة أ خ و ة معه لوجودكما في م د ي ن ة و ا ح د ة فما بالك ب ا ل إ ي م ا ن الذي يهب لك من النور والشعور ما يريك به من علاقات ا ل و ح د ة ا ل ك ث ي ر ة وروابط الاتفاق ا ل ع د ي د ة ووشائج الاخوه الوفيره ما تبلغ عدد الاسماء الحسنى فيرشدك مثلا إ ل ى ان خالقكما واحد مالككما واحد معبودكما واحد رازقكما واحد وهكذا واحد واحد إ ل ى ان تبلغ الالف ثم ان نبيكما واحد دينكما واحد قبلتكما واحده وهكذا واحد واحد إ ل ى أ ن تبلغ ا ل م ا ئ ة ثم إ ن ك م ا تعيشان معا في ق ر ي ة و ا ح د ة تحت ظل د و ل ة و ا ح د ة في بلاد و ا ح د ة وهكذا واحد واحد إ ل ى أ ن تبلغ ا ل ع ش ر ة ف ل إ ن كان هناك إ ل ى هذا القدر من الروابط التي تستدعي ا ل و ح د ة والتوحيد والوفاق والاتفاق و ا ل م ح ب ة و ا ل أ خ و ة ولها من ا ل ق و ة ا ل م ع ن و ي ة ما يربط أ ج ز ا ء الكون ا ل ه ا ئ ل ة فما أ ظ ل م من يعرض عنها جميعا ويفضل عليها أ س ب ا ب ا و ا ه ي ة أ و ه ن من بيت العنكبوت تلك التي تولد الشقاق والنفاق والحقد والعداء ف ي غ ر صدره عداء ا وغلا حقيقيا ل أ خ ي ه المؤمن أ ل ي س هذا إ ه ا ن ة بتلك الروابط التي توحد واستخفافا بتلك ا ل أ س ب ا ب التي توجب ا ل م ح ب ة واعتسافا لتلك العلاقات التي تفرض ا ل أ خ و ة ف إ ن لم يكن قلبك ميتا ولم تنطفئ بعد ج ذ و ة عقلك فستدرك هذا جيدا الوجه الثالث إ ن ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة ولا تزر و ا ز ر ة وزر أ خ ر ى تفيد ا ل ع د ا ل ة ا ل م ح ض ة أي لا يجوز م ع ا ق ب ة إ ن س ا ن ب ج ر ي ر ة غيره فترى ا ل ق ر آ ن الكريم ومصادر ا ل ش ر ي ع ة ا ل أ خ ر ى واداب أ ه ل ا ل ح ق ي ق ة و ا ل ح ك م ة ا ل إ س ل ا م ي ة كلها تنبهك إ ل ى أ ن إ ض م ا ر العداء للمؤمن والحقد عليه ظلم عظيم ل أ ن ه إ د ا ن ة لجميع الصفات ا ل ب ر ي ئ ة التي يتصف بها المؤمن ب ج ر ي ر ة ص ف ة ج ا ن ي ة فيه ولا سيما امتداد العداء إ ل ى أ ق ا ر ب ه وذويه بسبب ص ف ة تمتعض منها فهو ظلم أ ع ظ م كما وصفه ا ل ق ر آ ن الكريم ب ا ل ص ي غ ة ا ل م ب ا ر غ ة إ ن ا ل إ ن س ا ن لظلوم ف ب ع د هذا تجد لنفسك مبررات وتدعي أ ن ك على حق فاعلم أ ن المفاسد التي هي ا ل سبب العداء والبغضاء ك ث ي ف ة في نظر ا ل ح ق ي ق ة كالتراب والشر نفسه و ش أ ن الكثيف أ ن ه لا يسري ولا ينعكس إ ل ى الغير إ ل ا ما يتعلمه ا ل إ ن س ا ن من شر من ا ل آ خ ر ي ن بينما البر و ا ل إ ح س ا ن وغيرهما من أ س ب ا ب ا ل م ح ب ة فهي ل ط ي ف ة كالنور و ك ا ل م ح ب ة نفسها ومن ش أ ن النور الانعكاس و ا ل ث ر ي ا ن إ ل ى الغير ومن هنا سار في عداد ا ل أ م ث ا ل صديق الصديق صديق وتجد الناس يرددون ل أ ج ل عين أ ل ف عين تكرم فيا أ ي ه ا المجحف إ ن كنت تروم الحق ف ا ل ح ق ي ق ة هي هذه لذا ف إ ن حملك عداء مع أ ق ا ر ب ذلك الذي تكره ص ف ة فيه وحقدك على ذويه المحبوبين لديه خلاف ل ل ح ق ي ق ة و أ ي خلاف الوجه الرابع إ ن عداءك للمؤمن ظلم مبين من حيث ا ل ح ي ا ة ا ل ش خ ص ي ة ف إ ن شئت فاستمع إ ل ى ب ض ع ة دساتير هي أ س ا س هذا الوجه الرابع الدستور ا ل أ و ل عندما تعلم أ ن ك على حق في سلوكك و أ ف ك ا ر ك يجوز لك أ ن تقول إ ن مسلكي حق أ و هو أ ف ض ل ولكن لا يجوز لك أ ن تقول إ ن الحق هو مسلكي أ ن ا فحسب ل أ ن نظرك ا ل ص ا خ ط وفكرك الكليل لن يكونا محكا ولا حكما يقضي على بطلان المسالك ا ل أ خ ر ى وقديما قال الشاعر وعين الرضا عن كل عيب ك ل ي ل ة ولكن عين السخط تبدي ا ل م س ا و ي ة الدستور الثاني عليك أ ن تقول الحق في كل ما تقول ولكن ليس لك أ ن تذيع كل الحقائق وعليك أ ن تصدق في كل ما تتكلمه ولكن ليس صوابا أ ن تقول كل صدق ل أ ن من كان على ن ي ة غير خ ا ل ص ة مثلك يحتمل أ ن يثير المقابل بنصائحه فيحصل عكس المراد الدستور الثالث إ ن كنت تريد أ ن تعادي أ ح د ا فعاد ما في قلبك من ا ل ع د ا و ة واجتهد في إ ط ف ا ء نارها واستئصال ش أ ف ت ه ا وحاول أ ن تعادي من هو أ ع د ى عدوك و أ ش د ضررا عليك تلك هي نفسك التي بين جنبيك فقاوم هواها واسع ى إ ل ى إ ص ل ا ح ه ا ولا تعادي المؤمنين ل أ ج ل ه ا و إ ن كنت تريد العداء أ ي ض ا فعادي الكفار و ا ل ز ن ا د ق ة فهم كثيرون و ع ل م أ ن ص ف ة ا ل م ح ب ة م ح ب و ب ة بذاتها ج د ي ر ة ب ا ل م ح ب ة كما أ ن خ ص ل ة ا ل ع د ا و ة تستحق العداء قبل أ ي شيء آ خ ر و إ ن أ ر د ت أ ن تغلب خصمك فادفع سيئته ب ا ل ح س ن ة فبه تخمد نار ا ل خ ص و م ة أ م ا إ ذ ا قابلت إ س ا ء ت ه بمثلها ف ا ل خ ص و م ة تزداد حتى لو أ ص ب ح مغلوبا ظاهرا فقلبه يمتلئ غيظا عليك فالعداء يدوم والشحناء تستمر بينما مقابلته ب ا ل إ ح س ا ن تسوقه إ ل ى الندم وقد يكون صديقا حميما لك إ ذ إ ن من ش أ ن المؤمن أ ن يكون كريما ف إ ن أ ك ر م ت ه فقد ملكته وجعلته أ خ ا لك حتى لو كان لئيما ظاهرا إ ل ا أ ن ه كريم من حيث ا ل إ ي م ا ن وقد قال الشاعر إ ذ ا أ ن ت أ ك ر م ت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيمه مردا نعم ان الواقع يشهد ان مخاطبه الفاسد بقولك له انك صالح انك فاضل ربما يدفعه إ ل ى الصلاح وكذا مخاطبه الصالح انك طالح انك فاسد ربما يسوقه الى الفساد لذا استمع باذن القلب الى قوله تعالى واذا مروا باللغو مروا ك ر ا م ا و إ ن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ف إ ن الله غفور رحيم و أ م ث ا ل ه ا من الدساتير ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل م ق د س ة ففيها التوفيق والنجاح و ا ل س ع ا د ة و ا ل أ م ا ن الدستور الرابع إ ن الذي ي م ن ا قلبه الحقد و ا ل ع د ا و ة تجاه إ خ و ا ن ه المؤمنين إ ن م ا يظلم نفسه أ و ل ا ع ل ا و ة على ظلمه ل إ خ و ا ن ه فضلا عن تجاوزه حدود ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة حيث يوقع نفسه بالحقد و ا ل ع د ا و ة في عذاب أ ل ي م فيقاسيها عذابا كلما ر أ ى ن ع م ة حلت بخصمه ويعانيها أ ل م ا من خوفه و إ ن ن ش أ ت ا ل ع د ا و ة من الحسد فدونه العذاب ا ل أ ل ي م ل أ ن الحسد أ ش د إ ي ل ا م ا للحاسد من المحسود حيث يحرق صاحبه بلهيبه أ م ا المحسود فلا يمسه من الحسد شيء او يتضرر طفيفا وعلاج الحسد هو ان يلاحظ الحاسد ع ا ق ب ة ما يحسده و ي ت أ م ل فيها ليدرك ان ما ناله محسوده من اعراض د ن ي و ي ة من مال و ق و ة ومنصب انما هي اعراض ز ا ئ ل ة ف ا ن ي ة فائدتها ق ل ي ل ة مشقتها ع ظ ي م ة اما اذا كان الحسد ناشئا من دوافع اخرويه فلا حسد اصلا ولو تحرك عرق الحسد حتى في هذه الامور فالحاسد اما انه مراء يحبط حسناته ا ل ا خ ر و ي ة في الدنيا او انه يسيء الظن بمحسوده فيظلمه ثم ان الحاسد في حسده يسخط على قدر الله لانه يحزن من مجيء فضل من الله ورحمته على محسوده ويرتاح من نزول المصائب عليه أ ي ك أ ن ه ينتقد القدر ا ل إ ل ه ي ويعترض على رحمته ا ل و ا س ع ة ومعلوم أ ن من ينتقد القدر كمن يناطح الجبل ومن يعترض على ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة يحرم منها ترى هل من إ ن ص ا ف يرضى أ ن يمتلئ صدر المؤمن ل س ن ة ك ا م ل ة غيظا وحقدا على أ خ ي ه لشيء جزئي تافه لا يساوي العداء عليه ليوم واحد علما أ ن ه لا ينبغي أ ن تنسب ا ل س ي ئ ة التي أ ت ت ك من أ خ ي ك المؤمن إ ل ي ه وحده وتدينه بها ل أ ن أ و ل ا القدر ا ل إ ل ه ي له حظه في ا ل أ م ر فعليك أ ن تستقبل حظ القدر هذا بالرضا والتسليم ثانيا إ ن للشيطان والنفس ا ل أ م ا ر ة بالسوء حظهما كذلك ف إ ذ ا ما أ خ ر ج ت هاتين الحصتين لا يبقى أ م ا م ك إ ل ا ا ل إ ش ف ا ق على أ خ ي ك بدلا من عدائه ل أ ن ك تراه مغلوبا على أ م ر ه أ م ا م نفسه وشيطانه فتنتظر منه بعد ذلك الندم على فعلته و ت أ م ل عودته إ ل ى صوابه ثالثا عليك أ ن تلاحظ في هذا ا ل أ م ر تقصيرات نفسك تلك التي لا تراها أ و لا ترغب أ ن تراها فاعزل هذه ا ل ح ص ة أ ي ض ا مع الحصتين السابقتين ترى الباقي ة ح ص ة ض ئ ي ل ة ج ز ئ ي ة ف إ ذ ا استقبلتها ب ه م ة ع ا ل ي ة و ش ه ا م ة ر ف ي ع ة أ ي بالعفو و ا ل ص ف تنجو من ارتكاب ظلم وتتخلص من إ ي ذ ا ء أ ح د بينما إ ذ ا قابلت إ س ا ء ت ه بحرص شديد على توافه الدنيا ك أ ن ك تخلد فيها وبحقد مستديم وعداء لا يفتر فلا جرم أ ن تنطبق عليك ص ف ة ظلوما جهولا وتكون أ ش ب ه بذلك اليهودي ا ل أ ح م ق الذي صرف أ م و ا ل ا ط ا ئ ل ة لقطع ز ج ا ج ي ة لا تساوي شيئا وبلورات ث ل ج ي ة لا تلبث أ ن تزول ظنا منه أ ن ه ا ا ل أ ل م ا س وهكذا فقد بسطنا أ م ا م ك ما يسببه العداء من أ ض ر ا ر ل ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن ا ل ش خ ص ي ة ف إ ن كنت حقا تحب نفسك فلا تفسح له مجالا ليدخل قلبك و إ ن كان قد دخل فعلا واستقر فلا تصغي اليه بل استمع إ ل ى حافظ الشيرازي ذي ا ل ب ص ي ر ة ا ل ن ا ف ذ ة إ ل ى ا ل ح ق ي ق ة إ ن ه يقول د ن ي اي نمت ت ع ز أرزت ز بن ان ع ي أي إ الدنيا كلها لا تساوي متاعا يستحق النزاع عليه ف ل إ ن كانت الدنيا ا ل ع ظ ي م ة وبما فيها ت ا ف ه ة هكذا فما بالك بجزء صغير منها واستمع إ ل ي ه أ ي ض ا حيث يقول اي نيل ا ل ر ا ح ة و ا ل س ل ا م ة في ك ل العالمين توضحه كلمتان م ع ا ش ر ة ا ل أ ص د ق ا ء بالمروءه و ا ل إ ن ص ا ف و م ع ا م ل ة ا ل أ ع د ا ء بالصفح والصفاء إ ذ ا قلت إ ن ا ل أ م ر ليس في طوقي ف ا ل ع د ا ء مغروز في كياني مغمور في فطرتي فليس لي خيار فضلا عن أ ن ه م قد جرحوا مشاعري واذوني فلا أ س ت ط ي ع التجاوز عنهم فالجواب الخلق ا ل س ي ء إ ن لم يجر ي أ س ر ه وحكمه و إ ن لم يعمل بمقتضاه ك ا ل غ ي ب ة مثلا وعرف صاحبه تقصيره فلا ضير ولا ينجم منه ضرر فما دمت لا تملك الخيار من أ م ر ك ولا تستطيع أ ن تتخلص من العداء ف إ ن شعورك ب أ ن ك مقصر في هذه ا ل خ ص ل ة و إ د ر ا ك ك أ ن ك لست على حق فيها ينجيانك ب إ ذ ن الله من شرور العداء الكامن فيك ل أ ن ذلك يعد ندما معنويا و ت و ب ة خ ف ي ة واستغفارا ضمنيا ونحن ما كتبنا هذا المبحث إ ل ا ليضمن هذا الاستغفار المعنوي فلا يلتبس على المؤمن الحق والباطل ولا يوصم خصمه المحق بالظلم وقد مرت علي ح ا د ث ة ج د ي ر ة ب ا ل م ل ا ح ظ ة ر أ ي ت ذات يوم رجلا عليه سيماء العلم يقدح بعالم فاضل م ن ح ي ا ز مغرض حتى بلغ به ا ل أ م ر إ ل ى حد تكفيره وذلك لخلاف بينهما حول أ م و ر س ي ا س ي ة بينما ر أ ي ت ه قد أ ث ن ى في الوقت نفسه على منافق يوافقه في ا ل ر أ ي السياسي ف أ ص ا ب ت ن ي من هذه ا ل ح ا د ث ة ر ع د ة ش د ي د ة واستعذت بالله مما آ ل ت إ ل ي ه ا ل س ي ا س ة وقلت أ ع و ذ بالله من الشيطان و ا ل س ي ا س ة ومنذ إ ذ ن انسحبت من ا ل ح ي ا ة ا ل س ي ا س ي ة الوجه الخامس هذا الوجه يبين مدى الضرر البالغ الذي يصيب ا ل ح ي ا ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة من جراء العناد والتنافر و ا ل ت ف ر ق ة ف إ ذ ا قيل لقد ورد في حديث شريف اختلاف أ م ت ي ر ح م ة والاختلاف يقتضي التفرق والتحزب والاعتداد ب ا ل ر أ ي ولكن د ا ء التفرق والاختلاف هذا فيه وجه من ا ل ر ح م ة لضعفاء الناس من العوام إ ذ ينقذهم من تسلط الخواص ا ل ظ ل م ة الذين إ ذ ا حصل بينهم اتفاق في ق ر ي ة أ و ق ص ب ة اضطهدوا هؤلاء الضعفاء ولكن إ ذ ا كانت ث م ة ت ف ر ق ة بينهم فسيجد المظلوم م ل ج أ في ج ه ة فينقذ نفسه ثم إ ن ا ل ح ق ي ق ة تتظاهر ج ل ي ة من تصادم ا ل أ ف ك ا ر و م ن ا ق ش ة ا ل آ ر ا ء وتخالف العقول الجواب نقول إ ج ا ب ة عن السؤال ا ل أ و ل إ ن الاختلاف الوارد في الحديث هو الاختلاف ا ل إ ي ج ا ب ي البناء ومعناه أ ن يسعى كل واحد لترويج مسلكه و إ ظ ه ا ر ص ح ة وجهته وصواب نظرته دون أ ن يحاول هدم مسالك ا ل آ خ ر ي ن أ و الطعن في و ج ه ة نظرهم و إ ب ط ا ل مسلكهم بل يكون سعيه ل إ ك م ا ل النقص و ر أ ب الصدع و ا ل إ ص ل ا ح ما استطاع إ ل ي ه سبيلا أ م ا الاختلاف السلبي فهو م ح ا و ل ة كل واحد تخريب مسلك ا ل آ خ ر ي ن وهدمه ومبعثه الحقد و ا ل ض غ ي ن ة و ا ل ع د ا و ة وهذا النوع من الاختلاف مردود أ ص ل ا في نظر الحديث حيث المتنازعون والمختلفون يعجزون عن القيام ب أ ي عمل إ ي ج ا ب ي بناء وجوابا عن السؤال الثاني نقول إ ن كان التفرق والتحزب ل أ ج ل الحق وباسمه فلربما يكون ملاذ أ ه ل الحق ولكن الذي نشاهده من التفرق إ ن م ا هو ل أ غ ر ا ب شخصيه ة و ل و بالسوء ى النفس الأمارة بالسوء فهو م ل ج أ ذوي النيات ا ل س ي ئ ة بل متكا ا ل ظ ل م ة ومرتكزهم ف ظ ل م واضح في تصرفاتهم فلو أ ت ى شيطان إ ل ى أ ح د ه م معاونا له موافقا ل ر أ ي ه تراه يثني عليه ويترحم عليه بينما إ ذ ا كان في الصف المقابل إ ن س ا ن كالملك تراه يلعنه ويقذفه أ م ا عن السؤال الثالث فنقول إ ن تصادم ا ل آ ر ا ء و م ن ا ق ش ة ا ل أ ف ك ا ر ل أ ج ل الحق وفي سبيل الوصول إ ل ى ا ل ح ق ي ق ة إ ن م ا يكون عند اختلاف الوسائل مع الاتفاق في ا ل أ س س والغايات فهذا النوع من الاختلاف يستطيع أ ن يقدم خ د م ة ج ل ي ل ة في الكشف عن ا ل ح ق ي ق ة و إ ظ ه ا ر كل ز ا و ي ة من زواياها ب أ ج ل صور الوضوح ولكن إ ن كانت ا ل م ن ا ق ش ة والبحث عن ا ل ح ق ي ق ة ل أ ج ل أ غ ر ا ض ش خ ص ي ة وللتسلط والاستعلاء و إ ش ب ا ع شهوات نفوس ف ر ع و ن ي ة ونيل ا ل ش ه ر ة وحب الظهور فلا تتلمع ب ا ر ق ة ا ل ح ق ي ق ة في هذا النوع من بسط ا ل أ ف ك ا ر بل تتولد ش ر ا ر ة الفتن فلا تجد بين أ م ث ا ل هؤلاء اتفاقا في المقصد و ا ل غ ا ي ة بل ليس على ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة ن ق ط ة ت ل ا ق ل أ ف ك ا ر ه م ذلك ل أ ن ه ليس ل أ ج ل الحق فترى فيه ا ل إ ف ر ا ط البالغ دون حدود مما يفضي إ ل ى انشقاقات غير ق ا ب ل ة للالتئام وحاضر العالم شاهد على هذا و ص ف ة القول إ ن لم تكن تصرفات المؤمن وحركاته وفق الدساتير ا ل س ا م ي ة التي وضعها الحديث الشريف الحب في الله والبغض في الله والاحتكام إ ل ى أ م ر الله في ا ل أ م و ر كلها فالنفاق والشقاق يسودان نعم إ ن الذي لا يستهدي بتلك الدساتير يكون مقترفا ظلما في الوقت الذي يروم ا ل ع د ا ل ة ح ا د ث ة ذات ع ب ر ة في أ ح د الغزوات ا ل إ س ل ا م ي ة كان ا ل إ م ا م علي رضي الله عنه يبارز أ ح د فرسان المشركين فتغلب عليه ا ل إ م ا م وصرعه فلما أ ر ا د ا ل إ م ا م أ ن يجهز عليه تفل على وجه ا ل إ م ا م فما كان من ا ل إ م ا م إ ل ا أ ن أ خ ل ى سبيله وانصرف عنه فاستغرب المشرك من هذا العمل فقال إ ل ى أ ي ن قال ا ل إ م ا م كنت أ ق ا ت ل ك في سبيل الله فلما فعلت ما فعلت خشيت أ ن يكون قتلي إ ي ا ك فيه ثار لنفسي ف أ ط ل ق ت ك لله ف أ ج ا ب ه الكافر كان ا ل أ و ل ى ان تثيرك فعلتي أ ك ث ر فتسرع في قتلي وما دمتم تدينون بدين هو في منتهى ا ل س م ا ح ة فهو بلا شك دين حق و ح ا د ث ة أ خ ر ى عزل حاكم مسلم ق ا ض ي ة لما ر أ ى منه شيئا من ا ل ح د ة والغضب أ ث ن ا ء قطعه يد السارق فما ينبغي لمن ينفذ أ م ر الله أ ن يحمل شيئا من حظ نفسه على المحكوم بل عليه أ ن يشفق من حيث النفس على حاله دون أ ن ت أ خ ذ ه ر أ ف ة في تنفيذ حكم الله وحيث إ ن شيئا من حظ النفس قد اختلط في ا ل أ م ر وهو مما ي ن ا ف ل ع د ا ل ة ا ل خ ا ل ص ة فقد عزل القاضي مرض اجتماعي خطر و ح ا ل ة ا ج ت م ا ع ي ة م ؤ س ف ة أ ص ا ب ت ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة يدمى لها القلب إ ن أ ش د القبائل ت أ خ ر ا يدركون معنى الخطر الداهم عليهم ف ت ر ه م ينبذون الخلافات ا ل د ا خ ل ي ة وينسون العداوات ا ل ج ا ن ب ي ة عند إ غ ا ر ة العدو الخارجي عليهم و إ ذ تقدر تلك القبائل ا ل م ت أ خ ر ة مصلحتهم ا ل ا ج ت م ا ع ي ة حق قدرها فما للذين يتولون خ د م ة ا ل إ س ل ا م ويدعون إ ل ي ه لا ينسون عداوتهم ا ل ج ز ئ ي ة ا ل ط ف ي ف ة فيمهدون بها سبل إ غ ا ر ة ا ل أ ع د ا ء الذين لا يحصرهم العد عليهم فلقد تراصف ا ل أ ع د ا ء حولهم ف أ ط ب ق و ا عليهم من كل مكان إ ن هذا الوضع تدهور مخيف وانحطاط مفجع و خ ي ا ن ة بحق ا ل إ س ل ا م والمسلمين و أ ذ ك ر ل ل م ن ا س ب ة ح ك ا ي ة ذات ع ب ر ة كانت هناك قبيلتان من ع ش ي ر ة حسنان وكانت بينهما سارات د م و ي ة حتى ذهب ضحيتها أ ك ث ر من خمسين رجلا ولكن ما إ ن يداهمهما خطر خارجي من ق ب ي ل ة سبكان أ و حيدران إ ل ا تتكاتفان وتتعاونان وتنسيان كليا الخلافات لحين صد العدوان فيا معشر المؤمنين أ ت د ر و ن كم يبلغ عدد عشائر ا ل أ ع د ا ء ا ل م ت أ ه ب ي ن ل ل إ غ ا ر ة على ع ش ي ر ة ا ل إ ي م ا ن إ ن ه م يزيدون على ا ل م ئ ة وهم يحيطون ب ا ل إ س ل ا م والمسلمين كالحلقات ا ل م ت د ا خ ل ة فبينما ينبغي أ ن يتكاتف المسلمون لصد عدوان واحد من أ و ل ئ ك يعاند كل واحد وينحاز جانبا سائرا وفق أ غ ر ا ض ه ا ل ش خ ص ي ة ك أ ن ه يمهد السبيل لفتح ا ل أ ب و ا ب أ م ا م أ و ل ئ ك ا ل أ ع د ا ء ليدخلوا حرم ا ل إ س ل ا م ا ل آ م ن فهل يليق هذا ب أ م ة ا ل إ س ل ا م و إ ن شئت أ ن تعدد دوائر ا ل أ ع د ا ء ا ل م ح ي ط ة ب ا ل إ س ل ا م ف ه و ا ب ت د ا ء من أ ه ل الضلاله و ا ل إ ل ح ا د وانتهاء إ ل ى عالم الكفر ومصائب الدنيا و أ ح و ا ل ه ا ا ل م ض ط ر ب ة جميعها فهي دوائر م ت د ا خ ل ة تبلغ السبعين د ا ئ ر ة كلها تريد أ ن تصيبكم بسوء وجميعها ح ا ن ق ة عليكم و ح ر ي ص ة على الانتقام منكم فليس لكم أ م ا م جميع أ و ل ئ ك ا ل أ ع د ا ء ا ل أ ل د ا ء إ ل ا ذلك السلاح البتار والخندق ا ل أ م ي ن و ا ل ق ل ع ة ا ل ح ص ي ن ة أ ل ا وهي ا ل أ خ و ة ا ل إ س ل ا م ي ة ف أ ف ق أ ي ه ا المسلم واعلم أ ن ز ع ز ع ة ق ل ع ة ا ل إ س ل ا م ا ل ح ص ي ن ة بحجج ت ا ف ه ة و أ س ب ا ب واهيه خلاف للوجدان الحي و أ ي خلاف ومناف ل م ص ل ح ة ا ل إ س ل ا م كليا فانتبه ولقد ورد مضمونه والسفيانية وأمثالهما يتولون ويظهرون الأحاديث الشريفة ما مضمونه أن الدجار وأمثالهما من الأشخاص الذين يتولون المنافقين ويظهرون في آخر الزمان في في ما أن من آخر يستغلون الشقاق بين الناس والمسلمين ويستفيدون من تكالبهم على حطام الدنيا فيهلكون ا ل ب ش ر ي ة ب ق و ة ض ئ ي ل ة وينشرون الهرج والمرج بينها ويسيطرون على أ م ة ا ل إ س ل ا م و ي أ س ر و ن ه ا أ ي ه ا المؤمنون إ ن كنتم تريدون حقا ا ل ح ي ا ة ا ل ع ز ي ز ة وترفضون الرضوخ ل أ غ ل ا ل ا ل ظ ل والهوان فأفيقوا من وعودوا إ ل ى رشدكم وادخلوا ا ل ق ل ع ة ا ل ح ص ي ن ة ا ل م ق د س ة إ ن م ا المؤمنون إ خ و ة وحصنوا أ ن ف س ك م بها من أ ي د ي أ و ل ئ ك ا ل ظ ل م ة الذين يستغلون خلافاتكم ا ل د ا خ ل ي ة و إ ل ا تعجز عن الدفاع عن حقوقكم بل عن الحفاظ على حياتكم إ ذ لا يخفى أ ن طفلا صغيرا يستطيع أ ن يضرب بطلين يتصارعان و أ ن حصاه ص غ ي ر ة تلعب دورا في رفع ك ف ة ميزان وخفض ا ل أ خ ر ى ولو كان فيهما جبلان متوازنان فيا معشر أ ه ل ا ل إ ي م ا ن إ ن قوتكم تذهب أ د ر ا ج الرياح من جراء ا غ ر ا ب ك م ا ل ش خ ص ي ة و أ ن ا ن ي ت ك م وتحزبكم ف ق و ة ق ل ي ل ة جدا تتمكن من أ ن تذيقكم الذل والهلاك ف إ ن كنتم حقا مرتبطين ب م ل ة ا ل إ س ل ا م فاستهدوا بالدستور النبوي العظيم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وعندها فقط تسلمون من ذل الدنيا وتنجون من شقاء ا ل آ خ ر ة الوجه السادس إ ن ا ل إ خ ل ا ص و ا س ط ة الخلاص و و س ي ل ة ا ل ن ج ا ة من العذاب فالعداء والعناد يزعزعان ح ي ا ة المؤمن ا ل م ع ن و ي ة ف ت ت أ ذ ى س ل ا م ة عبوديته لله إ ذ يضيع ا ل إ خ ل ا ص ذلك ل أ ن المعاند الذي ينحاز إ ل ى ر أ ي ه وجماعته يروم التفوق على خصمه حتى في أ ع م ا ل البر التي يزاولها فلا يوفق توفيقا كاملا إ ل ى عمل خالص لوجه الله ثم إ ن ه لا يوفق أ ي ض ا إ ل ى ا ل ع د ا ل ة إ ذ يرجح الموالين ل ر أ ي ه الموافقين له في أ ح ك ا م ه ومعاملاته على غيرهم وهكذا يضيع أ س ا س ا ن مهمان لبناء البر ا ل إ خ ل ا ص و ا ل ع د ا ل ة بالخصام والعداء إ ن بحث هذا الوجه يطول فلا يتسع هذا المقام أ ك ث ر من هذا القدر فنكتفي به المبحث الثاني بسم الله الرحمن الرحيم بسم إ ن الله هو الرزاق ذو ا ل ق و ة المتين و ك أ ي من د ا ب ة لا تحمل رزقها الله يرزقها و إ ي ا ك م وهو السميع العليم أ ي ه ا المؤمن لقد أ د ر ك ت مما سبق مدى ما تتركه ا ل ع د ا و ة والبغضاء من أ ض ر ا ر ج س ي م ة فاعلم أ ن الحرص أ ي ض ا داء كالعداء بل هو أ ض ر على ا ل ح ي ا ة ا ل إ س ل ا م ي ة و أ د ه ى عليها نعم الحرص بذاته سبب ا ل خ ي ب ة والخذلان وداء وبيل و م ه ا ن ة و ذ ل ة وهو الذي يجلب الحرمان و ا ل د م ا ء إ ن الشاهد القاطع على هذا الحكم على الحرص هو ما أ ص ا ب اليهود من ا ل ذ ل ة و ا ل م س ك ن ة والهوان و ا ل س ف ا ل ة ل ش د ة تهالكهم على حطام الدنيا أ ك ث ر من أ ي ة أ م ة أ خ ر ى والحرص يظهر ت أ ث ي ر ه السيئ بدءا من أ و س ع د ا ئ ر ة في عالم ا ل أ ح ي ا ء وانتهاء الى أ ص غ ر فرد فيه بينما السعي وراء الرزق المكلل بالتوكل مدار ا ل ر ا ح ة والاطمئنان ويبرز أ ث ر ه النافع في كل مكان مثال ذلك أ ن ن ب ا ت ا ت و ا ل أ ش ج ا ر ا ل م ث م ر ة ا ل م ف ت ق ر ة إ ل ى الرزق وهي التي تعد نوعا من ا ل أ ح ي ا ء تهرع اليها أ ر ز ا ق ه ا س ر ي ع ة وهي م ن ت ص ب ة في أ م ا ك ن ه ا م ت س م ة بالتوكل و ا ل ق ن ا ع ة دون أ ن يبدو منها أ ث ر للحرص بل تتفوق على الحيوانات في تكاثرها و ت ر ب ي ة ما تولد من ثمرات أ م ا الحيوانات فلا تحصل على أ ر ز ا ق ه ا إ ل ا بعد جهد و م ش ق ة و ب ك م ي ة ز ه ي د ة ن ا ق ص ة ذلك ل أ ن ه ا تلهث وراءها بحرص وتسعى في البحث عنها حثيثا حتى إ ن ن ا نرى في عالم الحيوان نفسه أ ن ا ل أ ر ز ا ق ت ص ب غ على الصغار الذين يعبرون عن توكلهم على الله بلسان حالات ضعفهم وعجزهم فيرسل إ ل ي ه م رزقهم المشروع اللطيف الكامل من خ ز ي ن ة ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة بينما لا تحصل الحيوانات ا ل م ف ت ر س ة التي تنقض على فرائسها بحرص شديد إ ل ا بعد لاي كبير وتحر عظيم فهاتان الحالتان تبينان بوضوح أ ن الحرص سبب الحرمان أ م ا التوكل و ا ل ق ن ا ع ة فهما و س ي ل ة ا ل ر ح م ة و ا ل إ ح س ا ن ونرى الحال نفسه في عالم ا ل إ ن س ا ن إ ذ اليهود الذين هم أ ح ر ص الناس على ح ي ا ة ويستحبون ا ل ح ي ا ة الدنيا على ا ل آ خ ر ة بل يعشقونها حب العاشق الولهان حتى سبقوا ا ل أ م م في هذا المجال قد ضربت عليهم الذلة والمهانة والحقت م ه ا ن ة و أ ل بهم حملات القتل بيد ا ل أ م م ا ل أ خ ر ى كل ذلك مقابل حصولهم بعد عناء طويل على ث ر و ة ر ب و ي ة م ح ر م ة خ ب ي ث ة لا ينفقون منها إ ل ا النذر اليسير و ك أ ن وظيفتهم كنزها وادخارها فحسب فيبين لنا هذا الحال أ ن الحرص ة معدن ا ل ذ ل ة و ا ل خ س ة و ا ل خ س ا ر ة في عالم ا ل إ ن س ا ن ي كثيرة في الحريصة في ة حومة وهناك وقائع وحوادث للوقوع بأن لا الحصر دائما ا معرض تدخل ل خ س ر ا ن حتى ح جرى ر ا ل ي خائب خاسر مجرى الأمثال الشائعة مجرى واتخذه الجميع ح ق ي ق ة ع ا م ة في نظرهم فما دام ا ل أ م ر هكذا إ ن كنت تحب المال حبا جما فاطلبه ب ا ل ق ن ا ع ة دون الحرص حتى ي أ ت ي ك وافرا ويمكن أ ن نشبه القانعين من الناس والحريصين منهم بشخصين يدخلان مضيفا كبيرا أ ع د ه شخص عظيم ذو ش أ ن يتمنى أ ح د ه م ا من أ ع م ا ق ه قائلا لو أ ن صاحب الديوان ي أ و ي ن ي مجرد إ ي و ا ء و أ ن ج و من البرد الذي في الخارج لكفاني وحسبي ذلك ولو سمح لي ب أ ي مقعد متيسر في أ د ن ى موقع فهو فضل منه وكرم أ م ا ا ل آ خ ر فيتصرف ك أ ن له حقا على ا ل آ خ ر ي ن و ك أ ن ه م مضطرون أ ن يقوموا له بالاحترام والتوقير لذا يقول في بغرور على صاحب الديوان لذا أعماقه صاحب على في أ ن يوفر لي أ ر ف ع مقعد و أ ح س ن ه وهكذا يدخل الديوان وهو يحمل هذا الحرص ويرمق المواقع ا ل ر ف ي ع ة في المجلس إ ل ا أ ن صاحب الديوان يرجعه ويرده إ ل ى أ د ن ى موقع في المجلس وهو بدوره ي م ت ع د ويستاء ويمتلئ صدره غيظا على صاحب الديوان ففي الوقت الذي كان عليه أ ن يقدم الشكر الذي يستوجبه قام بخلاف ما يجب عليه و أ خ ذ بانتقاد صاحب الديوان فاستثقله صاحب الديوان بينما رحب بالشخص ا ل أ و ل الذي دخل الديوان وهو ش ع تواضعا يلتمس الجلوس في أ د ن ى مقعد متوفر إ ذ سرته هذه ا ل ق ن ا ع ة ا ل ب ا د ي ة منه والتي بعثت في نفسه الانشراح والاستحسان و أ خ ذ يرقيه إ ل ى أ ع ل ى مقام و أ ر ق ا ه وهو بدوره يستزيد من شكره ورضاه وامتنانه ك ل م ا صعدت به المراتب و هكذا الدنيا بوان ض ي ا ف ة الرحمن و و ج ه ا ل أ ر ض سفرة ا ل ر ح ما ة ل م ب س و ط ة وما ئ د ة ا ل ر ح ما ن ل م ن ص و ب ة و درجات الرزاق أ و م ر ا ت ب ا ل ن ع م ة بمثابت المقعدل ا ا م ت ب ا ي ن ة إ ن س و ء ت أ ث ي ر ا ل ح ر ص و و ا م ة ع ا ق ب ت ي يمكن أ ن ي ش ع ر به كل واحد حتى في أ ص غ ر ا ل أ م و ر و أ د ق ه ا جزئيه فمثلا يمكن أ ن يشعر كل شخص استياء واستثقالا في قلبه تجاه متسول يلح عليه بحرص شديد حتى إ ن ه يرده بينما يشعر إ ش ف ا ق ا وعطفا تجاه متسول آ خ ر وقف صامتا قنوعا فيتصدق عليه ما وسعه ومثلا إ ذ ا أ ر د ت أ ن تغفو في ل ي ل ة أ ص ب ت فيها ب ا ل أ ر ق ف إ ن ك تهجع رويدا رويدا إ ن أ ه م ل ت ه ولم تبال به ولكن إ ن ح ر س ت على النوم وقلقت عليه و أ ن ت تتمتم ترى متى أ ن ا م أ ي ن النوم مني لتبدد ا النوم ولفقدته ا كليا ومثلا تنتظر أ ح د ه م بفارغ الصبر و أ ن ت حريص على لقائه ل أ م ر مهم فتشعر بالقلق قائلا لما لم لم ي أ ت ما باله ت أ خ ر وفي ا ل ن ه ا ي ة يزيح الحرص الصبر من عندك ويضطرك إ ل ى م غ ا د ر ة مكان الانتظار يائسا و إ ذ ا بالشخص المنتظر يحضر بعده ن ي ه ا ولكن ا ل ن ت ي ج ة ا ل م ر ج و ة قد ضاعت وتلاشت إ ن السر الكامن في أ م ث ا ل هذه الحوادث وحكمتها هو مثلما يترتب وجود الخبز على أ ع م ا ل تتم في المزرعه والبيدر و ا ل ط ا ح و ن ة والفرن ف إ ن ترتب ا ل أ ش ي ا ء كذلك يقترن ب ح ك م ة ا ل ت أ ن ي والتدرج ولكن الحريص بسبب حرصه لا ي ت أ ن ى في حركاته ولا يراعي الدرجات والمراتب ا ل م ع ن و ي ة ا ل م و ج و د ة في ترتب ا ل أ ش ي ا ء ف إ م ا أ ن ه يقفز ويطفر فيسقط أ و يدع احدى المراتب ن ا ق ص ة فلا يرتقي لغايته ا ل م ق ص و د ة فيا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ا ل م ج د و ه و ن من هموم العيش والهائمون في الحرص على الدنيا كيف ترضون ل أ ن ف س ك م ا ل ذ ل ة و ا ل م ه ا ن ة في سبيل الحرص مع أ ن فيه هذه ا ل أ ض ر ا ر والبلايا وتقبلون على كل مال دون أ ن ت ع ب أ و ا اهو حلال أ م حرام وتضحون في سبيل ذلك ب أ م و ر ج ل ي ل ة و أ ش ي ا ء ق ي م ة تستوجبها ا ل ح ي ا ة ا ل أ خ ر و ي ة حتى إ ن ك م تدعون في سبيل الحرص ركنا مهما من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م أ ل ا وهو ا ل ز ك ا ة علما أ ن ه ا باب عظيم تفيض منه ا ل ب ر ك ة والغنى على كل فرد وتدفع عنه البلايا والمصائب فالذين لا يؤدون ز ك ا ة أ م و ا ل ه م لا محاله يفقدون أ م و ا ل ا بقدرها ويبددونها إ م ا في أ م و ر تافهه لا طائل وراءها أ و تلم بهم مصائب تنتزعها منهم انتزاعا ولقد سئلت في رؤيا خ ي ا ل ي ة ع ج ي ب ة ذات ح ق ي ق ة وذلك في ا ل س ن ة ا ل خ ا م س ة من الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل أ و ل ى والسؤال هو ما السر في هذا الفقر و ا ل خ ص ا ص ة التي أ ص ا ب ت ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة وما السر في التلف الذي أ ص ا ب أ م و ا ل ه م و أ ه د ر ه ا وفي العناء والمشاق التي رزحت تحته أ ج س ا د ه م وقد أ ج ب ت عن السؤال في رؤياي بما ي أ ت ي إ ن الله تعالى قد فرض علينا فيما رزقنا من ماله العشر في أي قسم من الأموال من ماله العشر أي جزء من ع ش ر ة أ ج ز ا ء مما يعطيه كالزروع وواحدا من أ ر ب ع ي ن في قسم آخر و و اي ح د ا من أ ر ب ع ن أي من المال القديم كالعروض والمواشي الذي ينتج الله منها في كل س ن ة على ا ل أ غ ل ب ع ش ر ة بكرا جديدا كي يجعلنا ننال ثواب ادعيه خ ا ل ص ة تنطلق من الفقراء ويصرفنا عما ي و غ ر صدورهم من ا ل ض غ ي ن ة والحسد إ ل ا أ ن ن ا قبضنا أ ي د ي ن ا حرصا على المال فلم نؤد ا ل ز ك ا ة فاسترجع سبحانه وتعالى تلك ا ل ز ك ا ة ا ل م ت ر ا ك م ة علينا بنسبة أربعين وبنسبة ثلاثين من ثمانية من عشرة وطلب سبحانه منا أ ن نصوم ل أ ج ل ه ونجوع في سبيله جوعا يتضمن من الفوائد والحكم ما يبلغ السبعين ف ا ئ د ة طلبه منا أ ن نقوم به في شهر واحد من كل س ن ة فعزت علينا أ ن ف س ن ا و أ خ ذ ت ن ا ا ل ر أ ف ة بها عن غير حق و أ ب ي ن ا أ ن نطيق جوعا ممتعا مؤقتا فما كان منه سبحانه إ ل ا مجازاتنا بنوع من صوم وجوع له من المصائب ما يبلغ السبعين م ص ي ب ة وارغمنا عليه طوال خمس سنوات م ت ت ا ل ي ة وكذا طلب منا سبحانه نوعا من تنفيذ ا ل أ و ا م ر والتعليمات ا ل ر ب ا ن ي ة ا ل ط ي ب ة ا ل م ب ا ر ك ة ا ل س ا م ي ة ا ل ن و ر ا ن ي ة نؤديها في س ا ع ة و ا ح د ة من بين أ ر ب ع وعشرين س ا ع ة فتقاعسنا عن أ د ا ء تلك الصلوات و ا ل أ د ع ي ة و ا ل أ ذ ك ا ر ف أ ض ع ن ا تلك ا ل س ا ع ة ا ل و ا ح د ة مع ب ق ي ة الساعات فكان منه أ ن كفر عنا سبحانه بما بدا منا من سيئات وتقصيرات وجعلنا نرغم على أ د ا ء نوع من ا ل ع ب ا د ة و ا ل ص ل ا ة بتلقين التعليمات والتدريبات ومن كر وفر وعدو و إ غ ا ر ة وما إ ل ى ذلك في غضون خمس سنوات م ت ت ا ب ع ة نعم هكذا قلت في تلك ا ل ر ؤ ي ة ثم أ ف ق ت منها وفكرت م ت أ م ل ا وتوصلت إ ل ى ح ق ي ق ة م ه م ة جدا تضمنتها تلك ا ل ر ؤ ي ة ا ل خ ي ا ل ي ة وهي إ ن هناك كلمتين اثنتين هما منشا جميع ما آ ل ت اليه ا ل ب ش ر ي ة في حياتهم ا ل ا ج ت م ا ع ي ة من ترد في ا ل أ خ ل ا ق وانحطاط في القيم وهما منبع جميع الاضطرابات والقلاقل وقد بيناهما و أ ث ب ت ن ا ه م ا في ا ل ك ل م ة ا ل خ ا م س ة والعشرين عند عقدنا ا ل م و ا ز ن ة بين ا ل ح ض ا ر ة ا ل ح د ي ث ة و أ ح ك ا م ا ل ق ر آ ن الكريم والكلمتان هما ا ل ك ل م ة ا ل أ و ل ى إ ن شبعت فلا علي ان يموت غيري من الجوع ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة اكتسب أ ن ت ل آ ك ل أ ن ا واتعب أ ن ت لاستريح أ ن ا و إ ن الذي يديم هاتين الكلمتين ويغذيهما هو جريان الربا وعدم أ د ا ء ا ل ز ك ا ة و إ ن الحل الوحيد والدواء ا ل ن ا ج ع لهذين المرضين الاجتماعيين هو تطبيق الزكاه في المجتمع وفرضها فرضا عاما وتحريم الربا كليا ل أ ن أ ه م ي ة ا ل ز ك ا ة لا تنحصر في أ ش خ ا ص وجماعات م ع ي ن ة فقط بل إ ن ه ا ركن مهم في بناء س ع ا د ة ا ل ح ي ا ة ا ل ب ش ر ي ة ورفاهها جميعا بل هي عمود أ ص ي ل تتوطد به إ د ا م ة ا ل ح ي ا ة ا ل ح ق ي ق ي ة ل ل إ ن س ا ن ي ة ذلك ل أ ن في ا ل ب ش ر ي ة طبقتين الخواص والعوام و ا ل ز ك ا ة تؤمن ا ل ر ح م ة و ا ل إ ح س ا ن من الخواص تجاه العوام وتضمن الاحترام و ا ل ط ا ع ة من العوام تجاه الخواص و إ ل ا ستنهال مطارق الظلم والتسلط على هامات العوام من أ و ل ئ ك الخواص وينبعث الحقد والعصيان اللذان يضطرمان في أ ف ئ د ة العوام تجاه ا ل أ غ ن ي ا ء ا ل م س ر ي ن وتظل هاتان الطبقتان من الناس في صراع معنوي مستديم وتخوضان غمار م ع م ع ة الاختلافات ا ل م ت ن ا ق ض ة حتى ي ؤ و ل ا ل أ م ر تدريجيا إ ل ى الشروع في الاشتباك الفعلي و ا ل م ج ا ب ه ة حول العمل و ر أ س المال كما حدث في روسيا ا فيا الكرم وأصحاب الوجدان ويا أهل السخاء والإحسان إن لم تقصدوا بالإحسانات التي تدفعونها نية الزكاة نية أهل أهل ه لم ولم تكن م ب إن س ف إ ن لها ث ل ا ث ة أ ض ر ا ر بل قد تتلاشى س د ا دون نفع ذلك ل أ ن ك م إ ن لم تمنحوها وتحسنوا بها في سبيل الله و ب س م الله ف إ ن ك م بلا شك ستبدون م ن ة وتفضلا معنا فتجعلون الفقير المسكين تحت أ ث ا ر ة المنه وتكبلوه ب أ غ ل ا ل ه ا ومن ثم تظلون محرومين من دعائه الخالص المقبول فضلا عن أ ن ك م تكونون جاحدين ب ا ل ن ع م ة لما تظنون أ ن ك م أ ص ح ا ب المال وفي ا ل ح ق ي ق ة لستم إ ل ا مستخلفين م أ م و ر ي ن تقومون بتوزيع مال الله على عباده ولكن إ ذ ا أ د ي ت م ا ل إ ح س ا ن في سبيل الله باسم ا ل ز ك ا ة ف إ ن ك م تنالون ثوابا عظيما وتكسبون أ ج ر ا عظيما ل أ ن ك م قد أ د ي ت م و ه في سبيل الله و أ ن ت م بهذا العمل تبدون شكرا للنعم التي أ س ب غ ه ا الله عليكم فتنالون الدعاء المقبول من ذلك المحتاج المعوز حيث لم يضطر إ ل ى التملق والتخوف منكم فاحتفظ بكرامته و إ ب ا ئ ه فيكون د ع ا ؤ ه خالصا ا أينما يمنح من أموال بقدر الزكاة بل أكثر منها والقيام بحسنات نعم يمنح من أكثر و بل بقدر بشتى ر ه ص ودفع صدقات مع اكتساب أ ب ر ا ر ج س ي م ة أ م ث ا ل الرياء و ا ل ص ي ط مع ا ل م ن ة و ا ل إ ذ ل ا ل من أ د ا ء ا ل ز ك ا ة والقيام بتلك الحسنات بنيتها في سبيل الله واغتنام فضل القيام ب ف ر ي ض ة من فرائض الله وكسب ثواب منه سبحانه والظفر ب ا ل إ خ ل ا ص والدعاء المستجاب أ ل ا شتان بين ا ل ع ط ا ئ ي ن سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الذي قال المؤمن للمؤمن ك ل ب ن ي ا ن يشد بعضه بعضا وقال ا ل ق ن ا ع ة كنز لا يفنى وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن والحمد لله رب العالمين خ ا ت م ة تخص ا ل غ ي ب ة لقد أ ظ ه ر المثال المذكور ضمن أ م ث ل ة مقام الذم والزجر في ا ل ن ق ط ة ا ل خ ا م س ة من الشعاع ا ل أ و ل من ا ل ش ع ل ة ا ل أ و ل ى ل ل ك ل م ة ا ل خ ا م س ة والعشرين وذلك في ذكر آ ي ة ك ر ي م ة و ا ح د ة مدى ش ن ا ع ة ا ل غ ي ب ة في نظر ا ل ق ر آ ن إ ذ بينت ا ل آ ي ة ب إ ع ج ا ز كيف تنفر ا ل إ ن س ا ن عن ا ل غ ي ب ة في س ت ة وجوه حتى أ غ ن ت عن كل بيان آ خ ر نعم لا بيان بعد بيان ا ل ق ر آ ن ولا ح ا ج ة إ ل ي ه إ ن قوله تعالى أ ي ح ب أ ح د ك م أ ن ي أ ك ل لحم أ خ ي ه ميتا فكرهتموه تذم الذمه في ست درجات وتزجر عن ا ل غ ي ب ة في ست مراتب على النحو ا ل آ ت ي تنهى هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة عن ا ل غ ي ب ة بست مراتب وتزجر عنها ب ش د ة وعنف وحيث إ ن خطاب ا ل آ ي ة موجه إ ل ى المغتابين فيكون المعنى ك ا ل آ ت ي ا ل ه م ز ة ا ل م و ج و د ة في ا ل ب د ا ي ة للاستفهام ا ل إ ن ك ا ر ي حيث يسري حكمه ويسير كالماء إ ل ى جميع كلمات ا ل آ ي ة فكل ك ل م ة منها تتضمن حكما ً ففي ا ل ك ل م ة ا ل أ و ل ى ت خ اليس ط ب ا آ ة الكريمة بالهمزة ل ي أ لكم عقل وهو محل السؤال والجواب ليعي هذا ا ل أ م ر القبيح وفي ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة يحب تخاطب الآية ا ب ل هل م ز ة ه فسد قلبكم وهو محل الحب والبغض حتى أ ص ب ح يحب أ ك ر ه ا ل أ ش ي ا ء و أ ش د ه ا تنفيرا وفي الكلمة الثالثة أحدكم تخاطب ب ا ل ه م ز ة ماذا جرى لحياتكم ا ل ا ج ت م ا ع ي ة التي تستمد حيويتها من ح ي و ي ة ا ل ج م ا ع ة وما بال مدنيتكم وحضارتكم حتى أ ص ب ح ت ترضى بما يسمم حياتكم ويعكر صفوكم وفي ا ل ك ل م ة ا ل ر ا ب ع ة أ ن ي أ ك ل لحمه تخاطب ب ا ل ه م ز ة ماذا أ ص ا ب إ ن س ا ن ي ت ك م حتى أ ص ب ح ت م تفترسون صديقكم الحميم وفي ا ل ك ل م ة ا ل خ ا م س ة أ خ ي ه تخاطب ب ا ل ه م ز ة أ ل ي س بكم ر أ ف ة ببني جنسكم أ ل ي س لكم ص ل ة رحم تربطكم معهم حتى أ ص ب ح ت م تفتكون بمن هو أ خ ي ك م من ع د ة جهات وتنهشون شخصه المعنوي المظلوم نهشا قاسيا أ ي م ل ك عقلا من يعض عضوا من جسمه أ و ل ي س هو بمجنون وفي ا ل ك ل م ة ا ل س ا د س ة ميتا تخاطب ب ا ل ه م ز ة أ ي ن وجدانكم أ ف س د ت فطرتكم حتى أ ص ب ح ت م تجترحون أ ب غ ض ا ل أ ش ي ا ء و أ ف س د ه ا وهو أ ك ل لحم أ خ ي ك م في الوقت الذي هو جدير بكل احترام وتوقير يفهم من هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة وبما ذكرناه من دلائل م خ ت ل ف ة في كلماتها أ ن ا ل غ ي ب ة م ذ م و م ة عقلا وقلبا و إ ن س ا ن ي ة ووجدانا و ف ط ر ة و م ل ة فتدبر في هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة وانظر كيف أ ن ه ا تزجر عن ج ر ي م ة ا ل غ ي ب ة ب إ ع ج ا ز بالغ و ب إ ي ج ا ز شديد في ست مراتب حقا إ ن ا ل غ ي ب ة سلاح دنيء يستعمله المتخاصمون والحساد والمعاندون ل أ ن صاحب النفس ا ل ع ز ي ز ة ت أ ب ى عليه نفسه أ ن يستعمل سلاحا حقيرا كهذا وقديما قال الشاعر و أ ك ب ر نفسي عن جزاء ب غ ي ب ة فكل اغتياب جهد من لا له جهد و ا ل غ ي ب ة هي ذكرك أ خ ا ك بما يكره ف إ ن كان فيه ما تقول فقد ا غ ت ب ت و إ ن لم يكن فيه فقد ب ه ت أ ي اجترحت اثما مضاعفا أ ل ا إ ن ا ل غ ي ب ة و إ ن كانت م ح ر م ة ف إ ن ه ا تجوز في أ ح و ا ل م ع ي ن ة منها التظلم فالمظلوم يجوز له أ ن يصف من ظلمه إ ل ى حاكم ليعينه على إ ز ا ل ة ظلم أ و منكر وقع عليه ومنها الاستفتاء ف إ ذ ا ما استشارك أ ح د يريد أ ن يشترك مع شخص في العمل أ و غيره و أ ر د ت نصيحته خالصا لله دون أ ن يداخلها غرض شخصي يجوز لك أ ن تقول لا تصلح لك معاملته سوف تخسر وتتضرر ومنها التعريف من دون أ ن يكون القصد فيه التنقيص فتقول مثلا ذلك ا ل أ ع ر ج أ و ذلك الفاسق ومنها إ ن كان فاسقا مجاهران ب س ق ه لا ي ت و ر ع م ن ا ل ف س ا د وربما ي ف ت خ ر ب س ي ئ ا ت ه و ي ت ل ذ ذ م ن ظ ل م ا ل آ خ ر ي ن ففي هذه الحالات ا ل م ع ي ن ة تجوز ا ل غ ي ب ة ل ل م ص ل ح ة ا ل خ ا ل ص ة دون أ ن يدخلها ا حظ ا ل ن ف س و ا ل غ ر ا ل شخصي بل ت ج و ز ل أ ج ل ا ل و ص و ل إلى ا ل ح ق و ح د ه و إ ل ا ف ا ل غ ي ب ة ت ح ب ط ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة و ت أ ك ل ه ا كما ت أ ك ل النار الحطب ف إ ذ ا ارتكب ا ل إ ن س ا ن ا ل غ ي ب ة أ و استمع إ ل ي ه ا ب ر غ ب ة منه فعليه أ ن يدعو اللهم اغفر لنا ولمن اغتبناه ثم يطلب من الذي اغتابه ع ف ه منها و ا ل إ ب ر ا ء منها متى التقاه